يَا جِبَالُ أَوْحِي بِما عَهْوَ والطير وألنا لَهُ الْحَدِيدِ أَن يُمَلْسَا بِغَاطٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَمَنُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير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 يَمْلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ أَمْلأُ آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين, وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل.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 سيروا فيها ليالي واياما امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق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 لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرف وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له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 العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك الا كافر بَشِّرَ لِلنَّاسِ بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ, إلا من آمن وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ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 وَيَوْمَ يَحْصُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ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 وصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر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 فكيف كان نكير؟ قل إنما أعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن؟